وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْجُبْكَ أَن يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّكَ لَا تَهْدِيهِمْ ۚ وَلَا هُمْ يَهْتَدُونَ وَلَا تَقْعُدْ مَعَ الْقَوْمِ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيُبْطِلُوا سَمْعَ اللَّهِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شاء الظالمين نارا أحاط بهم ترادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهلية يوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أدر من أحسن عملا أولئك لهم جنة الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب يحلون فيها من اثاور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من خندس خضرا من خندس واستبرق متكئين فيها على الارائك نعم الثواب وحسنة مرتفقات وَضَرَبَ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِلَحْنٍ وَحِصْنًا وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وهو ومن كمالا انا اكثر من